لا تقل لا تقل ما تشهيه انه حي سعي <متشهيد> <متشهيد> <متشهيد> <متشهيد> <متشهيد> <متشهيد> لا تقل لا تقل لا تشئين انه حي سعيد انه فيك كان في الرحمن مسواه الخلود انه فيك كان في الرحمن مسواه ودعت الدنيا رضيا وهو بالروح يجود عن رياض الدين يوما الروع قد هب يذود ودعت الدنيا وهو بالروح يجود عن رياض الدين يوما هب يذود لو تراه وهو في الميدان اعصار شديد لو تراه وهو في الميدان اعصار شديد واجتياح للاعادي واقتحام وصوت لدى الشهيد متى الشهيد متى الشهيد متى الشهيد لا تقل لا تقل متى الشهيد إنه حي سعيد إنه في كان فرعمان مسواه الخلول في كان فرحمان مسواه الخلول قال والاهوال في عينيه برق ورعود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 Ma ta Şehid, إنه حي سعيد إنه في كنف الرحمن مسواه الخلود إنه في كنف الرحمن مسواه الخلود وإلى القمم تدعون أصول وجدود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 لن يعيشنا ناشحا او يموت وهو شهيد مت الشهيد مت الشهيد مت الشهيد؟, الشهيد؟, الشهيد؟, الشهيد لا تقل لا تقل لا تشهد حيم سعيد إنه فيك نفر الرحمة لمسواه الخلود إنه في نفر الرحمة لمسواه الخلود إن الشهيد حيم سعيد إن الشهيد حيم سعيد إن الشهيد حيم سعيد إن الشهيد Ayum sayi